ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا صفا كانهم بنيان مرصوص واذا قال موسى لقومه يا قوم لمتؤذونني وقد تعلمون وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا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 والله متم نورى ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أدلكم على تجارة تجكم تجكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلك خير لكم إنكم تعلمون.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 يا أيها الذين آمنوا قلوا أن صار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله